ولا الضالين آمين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن جمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بناته بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أين يوم القيامة فإذا بر قلب صار وقصف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الإنسان يومئذ أين المثقو كلا لا وزغ ربك يومئذ المستقر ينذئ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل على نفسه بصيرة ولو ألقى فرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فتبع قرآنه فإذا قرأناه فتبع قرآنه فتذرون الآخرى وجوه يوم إذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يوم إذ باصرة تظن أي يفعل بها فاقرة كلا إذا بنوت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 ب قادرٍ على أن يحيي الم...